بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سرّت السرولات الوجس لك اليد من هدينة المثلة تقدم لكم هذه الهاجة التي هي بعنوان صلى الله عليه الصلاة والسلام أدت الأمير الجمهور في تهل رجل رجل أيها المعنى إن نسمى الله سبحانه وتعالى في ثومه البكير وعالمنا الواجب ولكنها اكثر عليا فلقد الله سبحانه وتعالى اشخاصا على اطراء الله وفضل عظم زقارا على اطراء وفضل عظم على وفضل لا لا لا وفضل سجوه هذا الجو الا وان من هذه الشهوق التي وفقها الله سبحانه وتعالى على يومها الاجر لو التي يقول الله سبحانه وتعالى في جميعها ان عده شهور عند الله ثم عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شهور من زال العزيز فلا تبلغ منه ان فبدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكبيرة أن عدل عدل الأسفل للسنة التي أرادها الله جل وعلا وجعلها لعباده من خلق السنوات والآخر اتنى سير الحزاب إلى دوت الله الحراب ثم عظم عظم مائه وجعل الهيئة وجاء الجنة من الأعظم والعمل الخادسة والأجراء أفضل أفضل ولهذا جاء عند جاءنا قال من الظلمة الأجراء الحروب أعظم خطيئاً ومجراء من الظلم جواء وإن كان الظلم على كل حالة أظيمة ولا كن الله يأضغط من أمره ما لساء إلى آخر سلامه الرحيمة الله تعالى ولا أزيد الكبيل صلى الله عليه وسلم هذه وقال هنا بنا دياناً ثابياً عليه الصلاة والسلام روى الإمام البحاري ومثل عنه من حبيث أبي اللَّهِ قال اللَّهُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم إن الزمان فبالتبارة هل أدل لون خلق السماوات والأرض السمس والإثنى حزر كدر منها اربعه الثوم ثلاثه ذو الهدى والمترمب ورده الروم الذي بين جمادى وشعبان ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان وان كان تجهلوا وصدوا عني ويلي بذلك قال الله عليه وسلم ما كان ان يجرئك الا ما كان اهل الجهل الذين يرون من بلا الحرام ولا امن وهو ما نعرض دون نتيجه فكان عنه جهد لك كذا اتهى والنسان أهل لنحاق مع الله وأعطى الله رومه إلى رضا ولها يقول الله في جهر. يظل به الذين كفروا يسلونهم آمن ويؤذلونهم آسل ليواهروا حدة ما الله ولهذا صادفه في التسلح أن ما فرأه الله ما أنه صار الله بذل ما فرأه الله من الأجهر الأجهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إن الزمان جلت تدار له الأرض في يوم غنب الثامن والأرض ثم بين النبي عليه الصلاة والثلاثة الأجهر الزرق. واخضر من ان ما اربع بعض بعض ذل وهذه الارض وهذه البلاده اسو متواليه هل بعضها بعض وبقي سحر من عنها انها وهو ثوره ثم إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ورده مضر وكنت تبقى النبي عليه الصلاة والسلام بمضر أو برجل بمضر ثائفة وهو السلام على فتحة ما كانت تفعله هذه الخبلة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 فاراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدلاله والاشاره على قرعه قومه قصيره ثم ايها الناس هذه اشكر الكون هل قرعتها لا تزالها منهم لدنيا ما لا يعني الا اذا المثال أو سؤال المثال السلام ام أم قد مستقيم في المسألة بسرعة من بلعان الجهد وقد أبقى مرمى الضيور ان أغمة هذه الأكثر ضائلة لم تكن تحقل هذه فيقرم فيها, فيها ابتداء البتار والابتداء على الغير ولهذا قال الله تعالى وتعالى في البتاره العظيم ويسألونك عن السهر العرام قل البتار فيه سبيع والمعنى البتار في السهر العرام سبيع وأظن ولا لدود حيث الله جل وعلا <تصفيق> أيها الأعلى وإن النهائي الأكثر سهر رجاء هذا السهر الذي كان يقضى بالطاهر يتعظمهم رجل من, من كدن روى الله عنه ابي صلبه بن مصلحه من قبيل موجه بن حزن قال وعنف عمار الاوطان يطع الله الناس في رجل حتى يضعها في الجهاد ويقول قل فإنما هو شهوة كان أبقله أهل جديد فلما جاء الإسلام سبب والسهل منها الأذان أن الله ولي الله أنه ينبع الله على اهل عبد الجاهد ودلائل فأعزونا رجل عند أهم كاهدين في تدور نذكر منها عمري. الامر الاول الأول فخذوهم من دعائه رجل, رجل, رجل, رجل فكان أهل جديد إذا أرادوا من يمنوا يتعرضون بالدعاء على الضالي الرجل فما يدخل الرجل أتلظون أو أتلظر عزمهم بالدعاء على من الله وهذا يظهر على ما كان يحضر به رجل من السعر وقالوا التجاوله له جبال وانها زكراً لغاو أنه أجهد لأنه يتهى الله عنه آل ألاماً ولم ألاماً لغاو وأنه قال التجاب له فقال نماراً ان الله يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم بعضا ومن الساعه المرده المرده على نظامه ومن دلائل تعليم البريه والسياده كثره الادمان التي تنمو بها هو يستهلك الى جزاء الازمان بالدم والقلوب دل ذلك على شعب سيقول فيقول الامام ابن الله تعالى وكل ما اعظم اعظم شانه شانه شانه تعلم الحساب وقال هنزل من هنزل الأرض أنا ترى أنك ترى لما أمع مرضعه وتأثد لديه نفعه وموت عبه جمع له خطا مدئك انظر إلى السيد زمع له ما لقب من خمسه من خمسمائه وهذا وهكذا بهذا غار القائل فالقيام بها كبرت اثناؤها وتعللت ملوكها وقبالها على حتى يوم القيامة حين ذكر امرات اهل العلم إثناء اثنان وعشرون وهكذا فهو رجال لما إلنا عروا عند الحرام جعلناه أزماء جبيرة للا لأن على عظمتهم وأهل من يده القبيل فقد نجل الحاب بن حلم في كتابه سبيل العجل بما ورد من سهر هجأ مغلق مغلق أنجد حيث أن أثناء الثلاث ثمانة أثر أثناء وإلى الكموها يسمى بها وهذا هو الذي عز و اشتهر يوسف الى يومنا و سمى بلد بلد لانه كان يرجى في الجاهليه اي العصم و يسمى لانه لا يدعي كل صوت ولا يسمع ابنه ضخامه السلاح يسمى بقرر لأنهم يمتنعون عن الحجاج بهما فلا يسمع, يسمع. صوت الصغاده ولا يسمع صوت ضخامه السلاح ويسمى بقرر لان الكفار كانوا يعلمون علم الرحمه يصب دمي صباح صباح ويسمى عينا برجل لان الكفار كانوا زعمتهون ان السياضين ترجمت برجل ويسمى بالسحر حرام ويسمى عينا بالحرام دون شهر. ويكمن بالهاب لأن سرمة ذو قديمة ويكمن بالدبور لأن سرمة ذو ثالثة يمتلون في لأنه رفيع العظم من غيث العيون بالمبسل ويسنى بالمبرز لأن الذي لا يجب أن يداره يحترى من الظلم ومفاقه ويسنى بملجئ الأثمان ويسنى بمنصر الآن الكراح ويسمى بما بمنصر الأدوان ويسمى بسهر الله ويسمى بسهر العذير ويسمى بسهر المبر هذه تقريباً ان لم ينسى واحدا بها اسماء رجل ويسمى بقرص وهو الابن الثاني الثالثه فهذه الناس اسماء رجل ثم ان تعظمنا اهل الجاهليه تعظمنا ليس مرمودا وليس هم محمودون عليه، ولهذا لما جاء الإسلام أظهرها هذا، رحمة الله ونتهى حتى لا يمكنك الإسلام ابن رحمه الله تعالى ان عظيم من العبور المؤمنة إذن هو أمر محدد ان نتاع الذين من دينهم وياتي الذي ينبغي, ينبغي, ينبغي ان اجتنابها الذي ينبغي ان اجتنابها ثم اعلم أن المشروع في رغبه من التعظيم الذي امر الله به هو أنه لا نبتدع البسالة ولا نبتدع الإجدار على الأول وهذا ما نبتدع البلد بأنواع الأنوان كما قال الله عز وجل بعد أن أكثر الأسرى الثوم دعنيها فلا تضلوا فيهن عمتكم ايها الان ان بعض المسلمين لم ينظروا لما جاء به الاسلام من اصغر تعظمنا ولم ينظروا فوجد اهل المسلمين من رجل والله من عظم رجل بعدين من غير معور الجل في أثبار تعمل أحضر يظهر وجد أن من ضمن هذه أثبار على جهلنا بسرع الله جل وعلا فإذا جهل الأرض سأل الله على الأولى لن يقارب بما يقول ولنا للأرض وبما لا حالك قرط من ذا لا يوجد ذلك لا ولا ينذر لاخونا ومن اكرام ذلك اعذوه المسلمين لرجل رجل هو هو جدا وعذاب وعذاب فتسببوا ابنه الصائم وباهل جهيد النبي عليه الصلاه والسلام قد حذرها من الوما من التشبه وقال من تشبها لقوم فهو الهو برقنا لله وعلا وعلا له من المسجد من الذين قرروا من المسجد في العالم بل أمان الله جل وعلا ان خالفا لذلك الذي أضور من ذلك قال خالف اليهود اعز الرئاسه ارق الرئاسه راى ما يصنعون الشتون خالف المجوس وهذا لا ان له زوج قال لا يكذبون فخالفوهم لا اله وما اخذ ركعه بطن في هذا الامر فحفظوا وجدوا تبليدا لمن سلمهم من اهل الجاهليه وإن من أعظر الأشباء التي جعلت كثيرا من النار يؤبدون رجل, رجل تأذيه سيد ربوك من تسر بين عصار المسلمين من أحاديك الذير عزير عزير عزير Au vind ik er niet dat ik op die manier zie. Au vind ik er Die manier raad ik daar niet. En deze aardige, die je kunt فهي احاديث لا تكبر عن النبي صلى الله عليه من وسلم ولا يزيد الامل بها وتاملوا ايها الناس الى من ينسركم الاحاديث التي تنتشر عند الله ولا سيماء الغدر من هذه الأحاديث ما يتعلق بفضولة رجل نسلح فعليل حديث رجل ذه الله وسألان ذهود ورمضان ذهود هذا الحديث من أحسنا الأحاديث المعروفه ومسهورة حمد جدنا نجمعك وهو حبيث ضاضع لا ينبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث الألباب حديث المسأله عندما جاء أرجاء قال الله هم رجلنا للأجل وتعباه وقلت من الله هذا الحبيث حبيث, حبيث, حبيث, حبيث, حبيث حديث الرئيس كما قاله العلماء بن العلالي رحمه الله و الله وهذا الاديب الشديد تجده عند بعض الاراء المسلمين فربما وصلوا بهذا الدعاء وحجته في ذلك ما تنعم من هذا الحديث الذي لم يسوى عن نبي الله صلى الله عليه و بل ربا لا بعد بعض من ملك له المالك بعلم الحديث من الجعال ومن الأحاديث رجبه أو قال قبل هذا الألم كانت فيه فقبل القرآن على هذا حديث الا انه حديث باطل فان وهو من هو هو في اجماله الشمس وهو في بوضع الحديث ومن الاحاديث في فضيله رجل نفسه رجب او قال عملا عذرا الشهود عند الله رجب وهو جهر الله فمن أظهره من أظهره من الله ومن أظهره عبد الله أظهره الله جنّا إلا إليه من الأبيض وهذا الحديث قال عنه حلامة الأبيض لأنه الأنزل هذا أحسن مما يتعلق بالأحاديث في قبل أما لعدم إلى الآلهة التي رزقنا أشياء كثيرة كثيرة إلا أن نصف منها بل أن يقرأ من ذلك حديث حديث حديث في جنة نحر يقال له رجع ما هو أكثر بياضا من لدن وأحلا من عدن من, صان يوم رجل رجل رجل من هذا كان يوما بغداد غداد سقاه الله لذلك نهى هذا الحديث قال عنه ابن زوزي بانه حديث فيه مداهيه فلا يصلح المسجد لك السلام الباحثين ولذلك رجل له الله العظيم من صام no een verleden met من Naar de waarheid, Abdul. Wat een كتب الله له فلان تسعين شخصا الامين الامين الامين وهذا الابين موضوع وهذا الابن ذلك الامين من صوم في رجع حسب الله له فلان شخصا ومن صوم زادا يعزي رجع اعلى الله عنه شعر اعظم وعندما رغم الأيام الرجل فرح الله له أهوار الجنه الثمان <تصفيق> وهو حديث الله الرجل وأمنع <تصفيق> ما يتعلّل أهوار الحمام بصبولة الصلاة والقيام بضعه لن تجد الحديث للعطب الله أبي وجدًا فمن ذلك حديث من صلى رمو المعرض في اول مدى الغدب ثم صلى أمام عشرين رميين لقد قاتل كل رميين لفاتق من الكتاب وقل هو الله أمام مرضى ويسلم فيهن عشره اثنان الى ان راى اتدرون ما دواء اخرى به حفظه الله لاهله وماله وولده واجير للعذاب القذر واجيز على الجراح كالبر من بغير سهام ولا عذاب وثاني حديث صلى الله عليه وآله من جرد كما بالموضوع حديث الموضوع ولم تلك الحديث من صلى ليلة الناس للغاية أرضى عدى على ربعه يقرأ كل ربعه حيث وقل هو الله احد أحد أترى مرة مرة. و قل أعوه الله بالدنيا السلام ثم يخليه على المدين ثم بعد ذلك مساء الله مساءه ويخبره ويصدعه وينجده ثلاثين مرة بعد الله بالدنيا الزمال فأرى الله إليه ألف يكتبون له الأجماء ويقتطون له الأشجار في الدور وينهى عنه كل ذنب أطابه إلى الليلة الحديث وهذا حديث الله والأحديث في هذا الباب أيدي, أيدي رجح كثيرة كثيرة, كثيرة. ما خرنا منها ولهذا ما حشر المسلمين عندما سكرت من هذه الأحاديث بين قلوب المسلمين ما حرمهم من مقالة ترى ألا ترى؟ كانت تدخل التي الله الذي ربك ذكر رزق بالصدق كما ان قلت رزق إلا الا والذى لم يستعد اخ سواء بسم الله كل الله اعوذ بالله السمعه أو بالله أو بالله اعوذ بالله من الشيطان تعالى كله ذاهب وهذا الامر مما لا دليل عليه بل جاء بهذا الرجال النبي صلى الله عليه وسلم في بلوغه بلوغه جاء بلوغه بلوغه بلوغه بلوغه قال بلوغه بلوغه بلوغه بلوغه بلوغه بلوغه بلوغه بلوغه بلوغه بلوغه بلوغه صبره على بلوغه بلوغه هذا اليوم ولا بلوغه بلوغه ما أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى حياه اليوم صببه على ذلك لا اله الا هو لا شراع ولا شهره ولا يواقع وجاء يوم القيامه من اجل عائشه زارت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يكسر. ويطلقك حتى نقولها يطلقك وَمَا رأيته استكمل الله من وَمَا وما رأيته استكمل الله إِلَّا جهلك وَمَا عن بعضك وما رأيته أذر الله من جهلك جمجة الرواية أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعداء كلها ثم قال عمر الله بن عمران ما يقول سعداء الا غيره وهي اعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم تبين انه لم يكن لفتر جرمته بحيان معين عزيز. إلا ما كان من خلال المؤساء الذي كان تصميمهم كل الله عليه كل الله يكون كثير الاثنين والخميس من كل أسبوع لم خلال في أيام يكون كثيرا أيام بيام ولهذا مآترى المؤسس جاء النتير عن سلح الطائر على من قطط رجل بالقيام على عيوه قطار سلب الطائر من الضحاوة والشارعين ينفعون على من يعوه يقص رجل السلام برسال منهم من اذا وعنا يشترى الدون لرجل يكره ذلك روى لنا عبد الرزاق بن النبي عن عم محمد حمد ابن زيد ابن, ابن عبد الله بن عمر بن خطاب كان عبد الله بن عمر اذا وما وعدونا لرجل يكره ذلك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 وَيَغُونَ كُلُوا فَإِنَّنَا هُوَتَهُ فَمْ أَرْلُوا أَهْلُ جَهِيَةً وهذا أرضاكم السحوط يدخل يوماً على أهلا سيجده وقد اتأذروا لعجل العجل واستروا الكلام جمعاً فلما رأى ذلك ضرب عبدالله فقال انت ينجون ان تشددوه برمضان ثم عمد الى سن الف زامنا ففكر قل ذلك ما جاء ربك بن مصلى ان اضاع قال قال ابن عباد ينهى عنك يا لئلا لا يستمد عنده ولهذا أيها النام في رجب من الثالث آنس المدار وهكذا سبيد من جبيع وهكذا يولد سبيد من الأنقار وهكذا ألمان أحمد محمد الحمد الحمد. ثم أنه ما جاء عن الثلاث من أنه كان يصنون على الثلاث فهذا محمول على أنهم كانوا يرمون الأسور العرب عم كلها إلاها لأن الثابت عن بعض الثلاث للصباح أنه كان يصنون الأسور العرب عم كلها إلاها كما سبق عليه الأنور والحسن الحسن ذكري و عن اي حفظ كريم عن طيبهم انهم حرموا يقيمون الاشهر الكرم كلها ومن هذا من اشهر المسلمين هذا الامر لم يزوره الاعمال ولم يبذلوه وانما دونوا كتبهم في التحذير المؤمن فهذا سيكون الإسلام جيدا يقول رحمه الله إن تخطي الزابة وتعبابا جيدا للشور الأولياء لم يرد في ذلك لذلك تنور لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وفيرك. ولا عن ألمة المسلمين إلى آخر الثلاث رحمه الله ولكن الموت الحال قال إن هذا رجب موثمًا بحيث أفرد بالصوت مقروح الحزة الثلاث أحمد وحيد من ذهب انظروا إلى هذا الرحمن يجعل رجب موثم كما رمضان موثم للحيث فإننا من بعد رجل في رجل كذا ويقول من رجل الحمدل وأمر الله سلمك بخطوط قوم رجل فالعجل لا يمكنك رجل أفضل ولا أن ولا كن رؤية عن أبي أولاده من بلقان ولا كن رؤية وهذه سنة التمرين التمرين في التمرين وتشعر في داخل بعض الرجال قال يا رسول الله ان ابي كلابه انه قال يا رسول الله اني اصوم ثم علل لذلك حسنه قال الدين وأبو كلابه من تبارك نادي لا يعيل مثله الا عند لكن كما رأيتم أنه لم يتجد بذلك شيء ومن ذلك أي الأحوال, الأحوال هنا قول أخنار ابن حين الدولية قال لن تبحث لا لن أجهد كبير يعني رجل كما يفعله باه ولا قام وجد ولا استحب جوامع بل أنه عنه عن ذلك فما رواه ابن ماجه انتهى كلام ابن الكريم وهذا رجل رجل كبار الامامه الشافعيه وهو الامام بن حزن عبدالله عليه رحمه الله ألف كتاب في بيان ما جاء مع نجيب وأمان وغران في سهل الغدر أسماء جبين العدل بما ورد من سهل الغدر وبالذكر السلام الذي أرض الله قال الله الله الله, الله. يبقى في فضل ولا ولد ولا يبقى في ولا ذي ولا ذي كلام ولا ذي ليلة مقصوفة منهم حديث يقرؤون في وما و من قبل الجديد ذلك أبو إسعى أن هارو الزمان الآغر رويناه عنه بالإثناب الزأغر وكذلك رويناه العظيم صندروا إلى هذا المعظم العظيم من هذا الزمان الجديد الذي ان أن قد قصدر حيث فيما نتعلم بكبير فالهار ينبغي على المتبع الحق والطالب الحق ان يدن بسلام هؤلاء الليله والعالم ومن المخالفات في رجل رجل تخسر رجل رجل بالحمره وغير عمره صار فأهي جهيدا ثاني يجعلون الناس يبكرون الأسر الأخر ذو القعدة وذو الججة والمعرق خالي هو الأسر يجعلونها خاصة بالحسن الحسن ورد ثم انتظر إلا أهل مرة أكثر فقد ذكر اناس ابن الأفضار أنه قال ومما ذلقنا عن أهل مرجك زادها الله صرفا تكركوا في اعتمال في عدد وهذا منا يا أصل لأنه كذلك عنه قال الله عليه وآله أنه قال عمر جنسي رمضان تأذر وجب فتحطوك ورجب لتطلق الأمر وذلك عن اعتقاء أن الرجل الذي لا يتعلم له من الله الذي رجع هذا لن يكون رجع ولماذا يؤذر على أكثر الأمر بالله من الأمور المخالفه المجددة المجدد. لأن الأمر هو طوالها منزول كلها وقت لهم أن تؤدي فيها الامر بخلاف عجل عجل عجل فإن له نفس من قام زمان وهو بدء صداقه من شهر شهر بالحديه وبعضهم نقله الى اخر وبعضهم قيده الى الاجر ولي منه كلمه عائشه يل على الله تعالى عنها تبدو ان يقول سؤال الكائن وكلامك والكلام من ضد عمره برجاء فقد يرى البخاري ومسلم المجاهد انه قال دعمته انا وعرضه من الدبي المتبع فإذا عبد الله, إذا وإذا الله من رب جاء الله إلى إذراء الآزاء وإذا أولاك الآزاء يصلوا بالنور قال فتال الله عن خلالهم كطالب الآزاء الله أولاك الله كم الله جاء الله أولاك قال الله أولاك إخداهنا قال ابو جاهل وعره فخرجنا ان نرد عليك قال تعالى بن علاه السلام ورد عليك عبد الله ومسلم بن ابي اجره فقال عره بن الجبيل يا الله يا الله المسلمين انا قد ما يقول ابو عبد الرحمن وهي كل الله بن فقالت تعالى فهنا يقول قال يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احمر أربع أمر افضل هنه رجال فقال عائل يرحم الله هذا ما اتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضة إلا وهو سهل وما اتمر في ربن الله فارنا بذلك أن النبي عليه الصلاه والسلام لم يحتمر من بني عمر انه اعتمر في رجل وإنما اعتمر دماء عمر كل هذه الفتنه وراى العمر الاخيره الرابعه نهى هزه عزتك ومن المقارفات التي تكون في شهر رجل تقضي بعض لا ولده بقرار او بقواعد او بذكر وهذا الامر مما لم يكن في الصدر اول فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطر ليلة من نيال الرجل بثيام ولا بثيام ولهذا من المخالفات التي تبعوا في بعض نيال الرجل تخطر ليلة من نيال الرجل وهي ليلة أول جمحة من الرجل بصلات تنظر بخلاف الغلاف وتنظر بالغلاف لأن ألا رب الله تغضى لك بهذه الخلاف وهذه الخلاف تصلى بين المرد والإساء في اول جاءة من الرجل وفي الإبارة عن إثن العثرة يرؤون في كل أدن الزجاج مرة, مره وقل هو الله وقال مرة, مرة, مرة وَإِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَوْنَةِ كَبْرْ سَلَاحَ مَرْبَعًا ثم انفضل على النبي صلى الله عليه وسلم تبقون مره ثم يضع ثم يضع على الله ثم إلى ذجاء يضع قالوا سجوده تبقوا، تبقوا، تبقوا، تبقوا، رب سبينا مرة ثم يتجلى ذلك الجن على قال بيننا على جسودنا جسودنا ذلك الجن ربنا سبحانه وتباؤ الأمور إنما كان العزيز العظيم سبينا مرة ثم ينهض إلى رحاب سامي ويقع مثل ما فعله رحاب أولى وهذا لا إله من تهين من هذه الصلاة هذه الصلاة صلاة المحدثة أول ما كل هذه الصلاة كُلّيَتْ لَيْتُ من جزل الصور سنة الأربعين وثمانون جنوية وهذه القرآن جاء في صبتها وفي صبتها حديث إلا انه لم يتبع ذلك حليل لانه جاء من خليل عليم عبد الله من جهر مصروف وهو مصروف وهذا ذكره الاوان الشركات في الايه المصنعه في الاعالج موضوعات وكذلك ايضا ذكره يعز الزوج في الموضوعات فهو حديث لا يهدى ايها الاخوه غير صنع مما نعلم انها غير موجوده عندنا لكن لا لا يجب أن نتعرق على نجل هذه السنة فإنما أرجى الثالث من عجل أن دعناه ونبدأناه منهد صار عليه بعض ورسول الله رجوان الله تعالى الله صار رجل فضول يقول الله وكنت أسأله عن سر مقار فتح من وكما قال الله حق السر لا بسر لا بدا وقفته ومن لا يجب أيضا من سر لا ومن المخالفات التي تكون دلاجة تحصل بالاستغفار فما أن ندخل سهر الا إلا وترى بعد الآن يكترونا, يكترونا من الاستغفار سواء كان هذا الاستغفار مخيط بأرض أوقات معزمة معزمة او زار السلفان المطلقه حتى لو يعطي ذلك في الرجال انسانا سحتك وانما زارتهم من انسان سحتك تتراضي بعض الامام بيوت تكتبوا في رجل ردد يجتمعوا بها انسان من هنا وهناك جميعا لحجة وهذا الامر أمر مفتوح لأن الله سبحانه وتعالى إذن الله وإذن الله من جنة الإستقراء لن يخيل ذلك الزمن ولا يذهل عنه إنما جعل ذلك مبلغ اللهم نحن نتحقه ونتعمل لأسف السلباء حين الوطوع بالسلس والذين إذا فعلوا فائدة الأودان وأنفسهم دخلوا وعروا الله لدنوبه فأصلوا بالدواء على كل من صلى الله عليه وسلم والسلس والسلس والسلس أفلقه وجهله مثل الله وقال سبحانه وتعالى فاستغفر بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وقلت استغفروا ربك انه كان توابا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مصر من حديث ابي هريره قال انه ليغالي على قلبي واني لاستغفر الله عن يوم من ادم وجاه القبائل انه الذي رحم قال والله لا اقبل الله وعلي في اليوم هذا من تذين ما صلوا لك الذي اليوم اليوم وا يصبر الله على ذلك الكثير هل يقيد ذلك بزمن ولا بزمن ولا بوقت ولا بالعالم من الأحوال. احوال فقل من قال هذا خمانه من تنور مخاله مخاله التي احدثها الناس يالس يالس ولعل الحج المسجد لم يزل رعايه على بارئ ردى خطه خطه خطه مطلوبه مثم قال العلماء تفهم روايتها وقراءتها إلا للتباق وهي كفة ابن صلوان وهو أنه كان رجل في اهل النبي صلى الله عليه وسلم مثلثاً عنه العام كله إلا إلا ده عالى واكثر من الفعل الغالي والتوبه فلما ظهر عليه اما راه بكم فاستغرب النار فذكر ذلك صلى الله عليه وسلم فقال انه كان يستغفر الله على انظروا الى هذه من ذكرها صدقه العزيزه صدقه الرئيس عزيز عزيز بعض الناس الذين يدركون على الاستغفار بهذا الوجه يتثبتون بهذا الوجه والغيرهم ولا بالصبر وهكذا من هزم الحلوك وَمَنْ هزم الاقتراع الجنه فانه يتشدد ولو بخلوك عند الله عز وجل انظروا ايها الناس الى اهل الكلاب الكلاب ما هم عليه من المثلى خالد من بعده على محاربك وهي وبعيثا عنفا تواء كان اهل اهورا قبولا او كان اهل وقتا فان دينهم خالد علي ذلك ومن الامور المخالفه في رجس رجس الأثيرة والأثيرة هي ذبيحة تتبع في الرجل قيل أنها تتبع في أول يوم وقيل أنها تتبع في الأثير العوى من الرجل وهذه ذبيحة كانت تجاهدية وكان من جاهل يلعن قومه واهل ولا يدرون ما سكنه في دماهم كان قومه يطلق اسم ابا وهذه هذه كما يقول ابو سعيد نقلا عن المنذر قال كان أهل الجاهلية يسألون وفعلها بعض أهل أخلاق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم نهى بها فانتهى الناس عنها لنهيه عنهم بيها ولهذا الأسيرة الصحيح من أقوال أهل العلم إن إن أنهم من سواها، ومن ما يدل على نفعها ما جاء في بحار المتن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضع ولا عذاب، الحار أوعى من حديثه. أول ما توجد أذن بأذن يؤخذ من زمن الجاهلية ويقدم لحواوظه فقال النبي لا أرحى فأفضل هذا لا مرحى ولا أدرع والأدرع هو الجديد أدرع كما تنظر ورأى إمامه المخيدة المقنن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إننا إننا نعبد في رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إدبر لله في أي سهل ما كان لله في أي سهل ما وجل وعظم انظروا في فائدة حتى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزجل لله عز وجل من دون تجميده بسهر ولا بجنم ولا بحال ولا بنوجه إلا ما جاء الزجل في تجميده بجمان او بمقرنه ثم أيها الله هذه الدليل إلى يوم الحق إلى يوم الحق الحق عند أصحاب الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق يحجب أن رجب وقضر عمي فيضبط له جهازك وإذن تبعيها من في الحالة في الحالة في الحالة في الحالة. من الذي سهره في الأهل قائم ليس مجرد جبيل حبيبة أو كثمين هنا كان عليه أهل جهولية وانما يتبع ذلك اعتقاد وهو وهو انهم اذا خرجت النتاوي الاربعه وهي عباره عن اربعه متتاليه ربيع الأول, الاول وربيع الثاني وزماد الاولى وزماد الاخرى هذه الاشهر تسمى عندكم بلتاويل ارضه من عنادل وجمادات فاذا حضرت هذه الارض والرجل كارم في اهله في نفسه في ماله في ماله فإنه ماله في يسميها في ماله في الله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 أولاً أولاً الأولاً الأولاً الإسراء والمعرائي هكم هو ذهاب الله منذ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المجهد الحرام بمطة إلى المجهد الأرضاء بإيلي أبي في جزء من ذلك ثم رجوعه إلى ذلك المغرب من الليل هذا هو السر والآن سعوده صلى الله عليه وسلم من بيت المغرب إلى السبع السماوات وما السبع في جزء من الليل. ثم رجوعه حصيدا يحبنا والاسراء والمعاد فارق في الكتاب والسنه قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي اشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقزى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير فاثبت الله عز وجل امر أمي الاسراء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 ولقد رآه بمجرة أخرى إلا سجلت منها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عارض كل جهه أو عارض جهه جهه إلا سجلت منها وأما السنة فكتبت كتب الإسراء والنحاس في صحيح البخاري في مسلم وعند أهل السنة وقراغ ما جاء لأن الوقت لا يكتشع لجتر روالة الله من على الآلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دونما أنا في الحقير او الحجر إذ أتاني آخر فقد جاء أو آله تقرى ما دين هذه من هذه يعني من الضغر من الضغر من الضغر تقره قاله الصعر بحلبه ثم أُتِل بإيمان ممنوع إيمان وخكمة وغتِل به السلب ثم أُتِل ثم أُخِيز ثم أُخِيز بباكة دون الظغر وفرض الأمار أبيل أبيل, أبيل, أبيل, أبيل, أبيل. جال قال له الجاريو على هذا قال ثم صعر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البرائي ومثل به حتى جاء آه... الى او صعد الى سماء السماء السماء الاولى ان آه... شاء الله برواد البخاري ادم وراى آه... السماء الثامنه يحلى وانت وراى السماء الثالثه يوسف وراى السماء الرابعه ادري وراى السماء الخامسه هارون وراى السماء الثالثه موسى وراى السماء السابعة ابراهيم <أبراه> ثم رو في رفعه او ركع به التي ترك ثم ثم رفيعه رفيعه او ركع لمن ذكر ثم نزل الله انزل علينا 50 قرع ثم نزل الواد على ربنا اتخذنا ربنا وله نعبد وان جاءنا اليوم ولن نلها ولهذا اختلق <تصفيق> الإماناء رحمه الله تعالى في الإسراء والحرائيين اختلقوا في زمن أي في سهر وفي سنة بعد اختفارهم على أنه قال بعد الشيطة المحمدية هو أبعث الأبلاع حتى قال, قال ابن رجل حالي رحمه الله وبدعوا انه كان جرال الحوالي الحوالي الأبلاع فأولا النبي عليه الصلاه والسلام يؤمنت أول ليلة بكره وأنه بُعِدت الكاريخ وإنه وقلت وقالت تقاني جرال عزيز ولا يسف من ذلك وقال وقال ابو سامن الشافئ وذكر وذكر بعض الضفاة أن الإسراء والمعال كان في رجل وذارغ إلى أهل السهين وجرد أن يرسل ثم اقتربوا في سنة الإسراء والمعال ثم قال أنه انه قبل الهجره بسنه ومن قال أنه كان قبل الهجره بسنه فهذا تقرب اقوال العلماء والمحدثين لو كان لله فلا يدولن هذا الله ولو كان من عند الله ووجد من الله جميعا ويأم الله الامام ابن سينا, سينا الذي قال لن يطلق المعلوم لا على فهلها ولا, ولا على أسلها ولا على أولها بل نضغ من قبل أبوه فلن يطلق ليس فيها مريحة إداء الله تحديد يوم ولا شهر ولا سنة الإكرار والمحرار فيبقى أن الإنسان يؤمن بهذه الحادثة العظيمة وأنها كانت في اليغرى وأنها كانت في بلدة موعدة وأنها كانت بروس جديده صلى الله عليه وسلم وجدد وأما قضية قضية لها فان بها فإنه لا يؤمن يومها ويومها ولا شهرها ولا فكم فكمت يتوق للناس أن يحدثون بها قل هذا قال عناه إذ نترى الله تعالى ولا يرى إذن من المسلمين أنه جعل فعندة على ريلا التي عليه الحسن ولا قال الصحابة ولا تاجعون له الزبان يفتدون تفصيح هذه الأمر من الزبور ولا يفترونها تعمل لها بيكلا بيكلا ولا قال الصحابة ولا تاجعون لهم بيكان يفتدون تفصيح هذه الليلة بأمر من الأنمور ولا ينكره وغيره الآن جميعاً الضغط خالوا من الغداء الذي أجد دعاه ورده ليلة سبع وإسرين وهي ربط من الآخر فل هذا أيها الناس على المثلث من يقرح على الإتلاح ويحذر كل الحدر من الابتداء فإن الله سبحانه وتعالى فتوحد من يقالب عمره وعمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال فليحضر الذين يقالبون عن عمره أن تصوروا بمسرقهم ومسرقهم حدار أمين نعم أيها الناس فعلينا ان نكون مستبحين لنبي الله صلى الله عليه وسلم اشهى نغيب ونخلع بما اعده الله عز وجل نسال الله الحروب الصادق العظيم ان ينفعنا كما سمعنا وان يطيعنا بالخير وان يسمعنا عليه اللهم امرنا بخير بك والصبغه والعافيه الله اللهم امن بحمد الله وتقوى عافيه وازكى انت ولي اهلها اله وحده لا شريك